بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثما وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 فَلا تَغكم الحياة الدُّنيا وَلا يغر أنكُم باللههِ غرور إ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 خبير دصين ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم mqttصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جَنَّ تُعَدنِي يدُخُلونهاَا يُحََّونَ فيِيهَا مِنْ أَسَاوِغَ منِه الذهَ بِولُ اللُؤ وَلِباسُهُم فيِيهَا حَرير وَقالَاوا الحَمْدُ للِلَّهِ الذي أَهَبَ عَ الْحَزًا إِ رَبّناَا لَغَفُور شَكُور.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 فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَصِيرًا